ثم خلقنا نطفة علقا فخلقنا العلقا مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحم ثم أشأنه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكرين وإن لكم في لنعام لعبرة لفقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون